tang huang سفروا إنها Oh, my God. yeah <laughs> I'm <laughs> the I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 مَا هُوَ وَلَقَدْ بَلْ مَنْ يُعِنْ لَمَّا كَنَّ الرُّسُلَ